فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم يَوْمٍ ليوم لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ويل يومئذ للمكذبين ألم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعَهُمْ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّمَّا أَمْهِينٍ فَجَعَلْنَاكُمْ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 هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وإله يوم للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وإله يوم إذن للمكذبين إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وعيون وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ عَذَابٌ